براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيعوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأنت الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم العج الأكبر أن الله بليء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أَلِيمٍ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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعذوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجذه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطالوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم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 لا تخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفس صدور قوم مؤمنين. ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يغش إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عند اللَّهِ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعوام درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله إن أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم من فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم احب اليكم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 لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتتم وليتم مذبرين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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَدَسٌ فَلَا يقربوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خفتم عَيْلَةً فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا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 119. هريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 والذين يكمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المتقين. انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما أرم الله فيحلوا ما أرم الله دين لهم سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكافرين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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار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 فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 ولو أرادوا الخروج لأعزوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكافرين إن تصبك حَسَنَةٌ تسؤهم وإن تصبك مُصِيبَةٌ يقولوا قد أَخَذْنَا أَمْرَنَا من قبل ويتولوا وهم فرعون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 129. وتزهق أنفسهم وهم كافرون 120. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لولوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ من يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لم يعطوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 إن نعفو عن طائفة منكم نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها ومساكن طَيِّبَةً في جنات عدن ورضوان من الله اكبر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 فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أَلِيمًا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الْأَرْضِ من ولي ولا نَصِيرٍ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أَن يجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل قُلْنَا جهنم أَشَدُّ حرا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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله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 ما على المحسنين من سبيل والله وفور رعيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَيْ حَزَنًا أَلَّا يجدوا مَا يُنْفِقُونَ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 قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إِلَى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فَأَعْرِضُوا عنهم إِنَّهُمْ رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كفرا ونفاقا وأجدوا أَلَّا لا يعلموا حدود ما اللَّهُ الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائف عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ويتخذ مَا يُنْفِقُ قربات عند اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لهم سيدخلهم اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ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 مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب النظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وآخرون مُغْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يتوب عليهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَفَادُهُ فانهار فَانْهَارَ بِهِ فِي نَالِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمَنُوا أَن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الرسعة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ومأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا, يطعون يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ي ولا ينفقون صَغِيرَةً وَلَا ولا وَلَا ولا يقطعون واديا كُتِبَ كتب لهم ليرزيهم الله مَا ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَذِيرَةٌ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ